الموقع الرسمي لفضلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المدى الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضته لمن أنكر به بالمعجزات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 يسمع دبيب النمل وخافئ الهمسات لا تختلق عليه اللغات يسمع ضجيجا أصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإرحاء الملحين ولا دعاء الداعين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 مواقف وأحداث ووقائع وبطولات ودروس وعبر وروائع وبدائع تجسد القيم وتحكي الفضائل فهي للأجيان مدرسة وللحاضر موئلة وللمستقبل مصدرا ومنبعا ويقيني أن حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام فيها الحلول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 بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا ومن المناسب أن يحدث عن السيرة لأمة أوهنها الضعف وأقعدها الانهزام وهيمن عليها الإحباط وتفشى في أوصات كثير من المسلمين التردد والخوف حتى صاروا يرتجون كافرا. بأجندته الخبيثة أن يصنع لهم حياة أو أن يحدث لهم رؤيا وإن دل هذا إنما يدل, يدل على أن الأمة فقدت القزوة وفقدت السيرة التي أراها أنها أسس وقواعد ومنهج للحياة من أجل أن تحدث فينا نهضة وكثير من الناس ربما يقف مع السيرة سرداً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 وفيهم شرحبيل بن عمر الغساني فأخذه وقيده وقتله وفي تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عاش ما قتل له سفين ولا رسول إلا واحد هو الحارث بن عمير فحز الأمر في نفسه وتعلم ألما شديدا الرسل في الأعراف لا تقتل والبعثات الدبلوماسية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 وفينا رسول الله من يحرم نوافله والوجه فقد أجرى به القدر وخرج الجيش وبلغوا منطقة تسمى مشارف في أرض الشام وجاء هرقي يقود جيش الروم وهذه أول معرسة يلتقي فيها المسلمون بالروم كان القتال مع قريش وكان القتال مع اليهود أول معركة في التاريخ بيننا وبين أوروبا الروم هم أوروبا الآن وأمريكا كانت في أرض الشام ولما بلغ بلغ الجيش مشارف وبلغ الروم منطقة اسمها معاب من أرض الشام جاء هرقل في مئة ألف ومعه من قبائل عربية متنصرة لخم وجذام وبلا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 نخبره وننتظر منه ردا فشجعهم ابن رواحة وقال لهم يا قوم إن الذي تخافون هي الذي خرجتم لها وإنا والله ما ننتصر بعدة ولا قوة وإنما ننتصر بهذا الدين فابشروا فإنها إحدى الحسيين فقالوا صدقوا والله وتحرك, وتحرك الجيش والتقوا في موت هذه معركة من أشرس معالك التاريخ مئة ألف, ألف من العرب المتنصرة و ألف من الروم وعلى العرب المتنصر رجل عرب نصراني يسمى مالك بن زافلة وبدأ القتال قتالا شريسا ونفدت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد بن حارثة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 قد دمى عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إلا قيتها ضرابها وكان فرسه أشقرا فنزل من على فرس وعقر فرس وهو من أول من عقر فرسا في الإسلام وقاتل حتى قطعت يمينه وحمل الراية بشماله حتى قطعت فجت على ربتيه يضم الراية بعض ذيه حتى قتل وقيل أن روميا ضربه حتى شقه فوقع ميتا على أرض المعرة فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فتردد بعض التردد ثم جعل يستنزل نفسه قائلا أقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة أو لتفرهن إذ أجلم الناس وشدورن ما لي أراك تكرهين الجنة وطالما كنت مطمئنة الآن أنت إلا نقطة في شنة يقول لنفسه مخاطبا إياها يا نفس ألا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد سليتي إلا الانفعال فيه عليهما فيه فينا عبد الله فينا جعفر وفينا زيد هديته فقاتل حتى قتل والمعركه مستمره على يمينه المسلمين رجل يسمى قطبه ابن قتاده الاذري وعلى يسارتهم مالك بن عباد الانصاري وبقي المسلمون بغير قائد فاخذ الرايه ثابت بن ارقم وقال يا قوم اصطلعوا على رجل والأمة لا تنفع بغير قيادة والجهاد لا يدور بغير قيادة اصطلعوا القتال يدور قال اصطلعوا على رجل منكم قال أنت قال لا فاصطلعوا على خالد بن الوليد والنرجع إلى المدينة والمعرخة تدور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 وفي دعوة في تلك الحادثة ثم يخالد بن الوليد بسيف الله والحديث في, في صحيح البخاري في كتاب المغازي وحضر المعركة من الصحابة أبو هريضة وعبد الله بن عمر يقول أبو هريضة رأيت مئتا ألف سروج سروج سروج ذهب سبحان الله كأن التاريخ يعيد نفسه أن الروم يركبون حصير السرد من ذهب والصيوف تلمع قال أبو هريرة فقلت وقد برق بطري طشش عيونه قال لا قبل لنا بهم فقال له ثابث ابن أرقم العجلاني من بني عجلان وقد شهد بدرا قال له يا أبا هريرة إني أعذرك فإنك ما شهدت معنا بدغا كان أسبب وأقوى ولم, ولم يهمه الأمر ولم يلتفت ولم يتردد رضي الله تعالى عن الصحابة الأجمعين فقال فأخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه والغريب أن خالد ابن الوليد والحديث في البخاري في كتاب المغادي قال خالد رضي الله عنه لما أخذ الراية انقطعت في يميني يوم موت سبعة أسياف سبعة أسياف اتكسرت كسرت ما سبعة تسعة انكسرت يوم موت في يميني تسعة أسياف تسعة سيوط حديث ضرب بها يامل اتكثر في العلوجات رماحه وشار سيك ثاني لذلك قال الحافر بن كثير في البداية والنهاية في أخبار غزوة نوتا قال وانتصر المسلمون بلا شك لأن خالدا فقط إذا انقطعت في يده تسعة أثياب فمن قتل بها كم قتل بها قال فما ثبتت إلا في يدي إلا صفيحة يمانية أي سيف يماني غريض وقوي والذي ثبت وبدأت المعركة ثلاثة آلاء يقاتلون مئتاء ليس قتالا جبانا بالطائرات من أعلى ليس قتالا جبانا بالأربجي من, من, من, من داخل الخنادق لا إنه قتال ملاحمة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 قُتِلَ فيها من المسلمين ثمانية فقط الثلاثة آلاء من الصباح لحد المسا بيكاسو بالالتحار بيكاسو في مئتين ألف قتل منهم ثمانية أما الروم قُتِل منهم آلاء ومن هنا كانت المعرشة نصرا نصرا بمقاييس من قتل من المسلمين وبسلامة الجيش ونصرا بخوف الروم وفرارهم ونصرا بما سلبوه ومالك مزافلة رئيس المئة ألف قتله قطبة, قطبة قتاد العذري قتله وأنشد في ذلك شعرا طويلا قتله حتى انكسر الجيش وفره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 فإذا استلم مقاليد الأمور في القصر الجمهوري نزل سعر اللحمة ورخص البنزين والأمور كلها استثبت والضرائب وقفت وناس الجمارك سكتوا وناس المحلية خلوا أمورهم وناس الطريق عملوا وناس الحركة هذه الموقفة لعزو الوصيل بـ 3 ألف واهمون مساكن جمدر جزء من الحكومة كيف دير الدولة دي الميزانية ودي الدولة ديرة حاجين من وين بعض الناس يظن أنه ده ده ده ده ده إشكال الناس مشكلتهم كلها في اللحمة وفي البنزل ما في اللحمة في ترخص أكلمك وما في الخدار في ترخص والجمارك في محلة هتعملوا شو ودنائب الرئيس والطراعب زي ماي كان ما زادك شمال شو. يا ناس الناس وهمانة يظنون أنه يمتلك أعصاد السعرية هو جزء من دولة جزء من منظومة دولة هل يعمل شونه يعني؟ هل يعمل شونه؟ السودان ده كيف وريني؟ دين فروسة بتجيه من البترال ودين من التشغيل هيتساقل كيف يعني؟ هيدير حاجة من غاصل؟ هيدفع حاجة من غاصل؟ يا ناس؟ الناس بس الزول إجي بس إخطف لهم المعاناة؟ وإنه تعلق الغريق بالجشة بس أي حاجة في أريحة ح داري الخارج وما بيحصل ليس تشاؤما ولكن هذا هو الواقع ولو أن جوغرن حاول أن يتعامل بغير هذا التعامل كان خائنا لحكومته وكان خائنا لمن, لمن شارسهم ولمن أدل قسم معهم في شراكة الأمر ينبغي أن يفهم الناس أن يبتغون عندهم العزة والله لا عمر البشير عنده عزة ولا جوغرن عنده عزة أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ قال جميعا أسأل يوريك إنه ما في نقطة لغير الله أسأل ما تقول آية العزة كلها عند الله لكن هذه برضو عندهم حاجات بيه برضو شوية, شوية. ما في شوية شوية فإنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعا العزة لله ولرسوله وللمؤمنين لَكِنَّ الْمُنَافِخِينَ لا يَعْلَمُونَ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة قل عسى الله أن يأتي بالفجر أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين الفائدة الثانية شجاعة خالد عبد الولي وإقدامه وتدبيره هل تعلمون أن خالد لما قاتل في موتا كان عمره في الإسلام ستة أشهر فقط سبحان الله أسلم خالب في أواخر شهر في أواخر سنة سبع من الهجرة لما رسله مرسله وقاد الجيش وأهدوا الراية كان عمره في الإسلام أهدوا في التشهر والله أنا مستقبل بالله ناس اتولدوا مسلمين ما عندهم اي عقاء ما عندهم اي دور ما عندهم اي همس ما عندهم اي حركة ما عندهم اي نشاط الدين عمره في الدين في التشهور بس بالله دور اسلم له في التشهور يستغل شغل كثير كان الناس دير فعلا ما بي بيسلموا بقناعة وبيؤمنوا بيقين اسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالسيرة وأن يجعل السيرة منهج حياتنا وأساس حضارتنا ومنطلق عزنا ومجتنا أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن الشرك والمشركين في كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا أدري بأي الأمرين أنا أفرح ألي فتح خيبر أم لقدوم جعفر الذي قال عنه والحديث في البخاري أشبحتني خلقا وغلقا جلبت تشبهني في شكلك وفي أخلال بتشبهني هل تعرف كم كان عمره لما قتل جعفر في موته كان في الثالثة والثلاثين من عمره ثلاثة وثلاثين قال عليه الصلاة والسلام مر بيئا بارحة جعفر في ملئ من الملائكة له جناحين مخضبين بالدماء يطير بهما في الجنة ولذلك في البخاري كان ابن عمر إذا نقي ولد جعفر يقول له أهلا بابن في الجناحين فضيلة عظيمة جعفر ابن أبي طالب الذي جاء يوم فتح خيبر. وبين خيبر وبين موتة تسعة شهور أو قرابة السنة إنهم في إن ما قال يا أخي أنا كفاني أنا جاء ابن الحبشة ونرسة أولادي وكذا خلينا نشوف مشاريعنا الخاصة ونشوف أمورنا ما قال له كلام زيدا أنا متين جيزاته. وقال ليك أبو قال إن أصيب فلاد ففلاد من سماه أنه يصاب يصاب يعني الناس دين من المدينة متحركين الذول عايز نفسهم موت والله الناسين دبوا وذات وبعدين أهلهم ذاتوا وما سقفون قالوا يتموتوا كده متعون بأنفسكم ما قالوا الناس كلها مجلنا للدين فجأت الرضي الله عنهم ختب وبه ثمانون ضربة وطعنة ورمية وكلها من قبل وقد قطعت أطرافه وقد أبدله الله جناحان يطير بهما مخطب القوائم جناحان قد خدمت قوائم الجناحان بالدماء إنها شارة المجاهدين وعلامة المستشهدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائر أنه قال هذا الكلام في المسجد ذهب إلى بيت جعفر والجيش كأنه سوف يعود أسماء بلت عميز زوج جعفر عجمت العشير وغسلت الصغار أبوه مجاي راجع ودهنت الذهن ونظمت البيت ورتبت المنزل فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمة قالت له أصاب جعفر مكروهة قال أصيب اليوم جعفر فبكت فأخذ رسول الله أطفال جعفر وسمهم وقبلهم حتى بكى وقال اللهم اخلق جعفر في أهله خيرا وبارك لعبد الله ابن جعفر في صفقة يمينه قال عبد الله فتذكرت امي رسول الله يثمنى بكر اولاد بجايت اتهمل تكلمت معه لما جاء الخبر وبكى وقبل مسلما الاطفال قالت له ذكرته يثمنه والولد الصغير يروي القصه يقول فذكرت امي رسول الله يثمنى والحديث في سنن ابي داود والنسائي وهو صحيح قال علي الصلاه والسلام قال العيلة تتخافين عليهم الفبو العدق العيلة تتخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة قال أنا وليهم في الدنيا والآخرة تعت الدنيا هنا لقدب في الدنيا لكن ول زى الأخرة كل مهمة قال أتخ... العيلة تتخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة ثم قال مقولته المشهورة اصنعوا لآل جعفل طعاما فإنهم جاءهم ما يشهلهم والحديث كما أسلفت في سنن أبي داود والنسائي في هذا فضيلة عظيمة لهؤلاء القوات الذين قاسلوا وما ترددوا وحديث عند ابن خزيمة في صحيح وعند الهيسمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وا عند الطبراني في معجمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني في ليله رجلا فاخذ ب بعض اخذ بعضي من, من كتوفه وقال انطلق معنا قال حتى اتيت جبلا وعرا فقال اسلك قلت لا استطيع قال إن بدأت تيسر لو بدأت تتطلع الأمر بيسر قال فلما أشرفت عليه طلع فحوق سمعت أصواتها فسألت ما هذه الأصوات قالوا أصوات أهل النار قال ثم مررت على قوم أشد انتفاقا في بطونهم وأشد شيء من ريح نذبة كأنها المراحق فقلت من هؤلاء قال الكفار قال فجاوزتهم فأتيت على قوم أشد انتفاخا في بطونهم زلت فرح وأشد نتما من شيء من ريح كأنهم المراحيط قلت من هؤلاء قال هؤلاء الزنات والزواني يعني الزاني زل كافر سواء معقف و بطنه قال فمررت على أقوام تعلق بعراقيبهم معالجين الزوبي عرقوبه مشفقة أشتاقهم تسيلوا دماء قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم دموا المغرب يجيقون يفطر الذين يفطرون قبل تحلة صومهم قال ثم مررت على أفصال بين بحرين فقلت من هؤلاء قالوا زغاري المؤمنين يعني اشوفه عم للمؤمنين قال ثم اتيت على نساء تنهش الحيات من سديهن فقلت من هؤلاء قال, قال الله يمنعنا قال مسلم لا يمنعنا اولادهن البانهن المقرضع جناها اذا الموضوع ده دم احد اجل ما, ما بيدري مش اشتكي يقول ليه عشان الرشاق في نسوان مبرد يعني أشوفها عشان الرشاق قال عشان تجبر شيقة قال لأنه كان رضعته الشدة بيأثر على جسمه ما رضعته ما لكن بعدين يوم القيامة وفي القبر تجي الحيان تنهش من هذا الثدي قال وده الشاهد فأتيت على شرف مكان عنه فرأيت ثلاثة نفض يشربون من خمر لهم فقلت من هؤلاء فقالوا جعفر وزيت عبد الله بن رواحة قال ثم أتيت صفة أخرى فرأيت ثلاثة نفر فقلت من هؤلاء قالوا إبراهيم وموسى وعيثى عليهم السلام ينتظرونك يا محمد انتهى الحديث وفي الحديث على طوله من لعبد الله بن رواحة ومن قبى بن حارثة ومن قبى لجعفر بن أبي طالب إخوان أيها المسلمون نحن أمة نعتصم بديننا ونستقيم على منهج, على منهج ربنا في جميع وسائر مفردات حياتنا وشؤوننا والسودان مقبل على مرحله خضراء وفي تقديري انه لا يمكن ان نجابه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 أرجو أن لا يكون هذا الكلام صحيحا نحن أمة عاقبة وعلى هؤلاء أن يكونوا عقلاء فراضينا دون أن يؤذي أحد أحد هل هو الانتقام من الماضي؟ أمني الأحقاد الدفينة التي أبت إلا أن تقل برأسها وأن تخرج علينا هل هذا حقيقة؟ أرجو وأتمنى أن يكون حقيقة حوادث هنا وهنا في في الحاجوثف في الرياض في وين ضربوا زول وكفتوا تعالى الدكان وسووا وعملوا ألحظوا شنو البلد فوضى يعني. ولما تبشر الشرطة بلا وزل. يقول لك أفداع المشاكل وخدر لابد أن يعقد القانون وأن يطال القانون الجميع وأنا أقول السلام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 فهذا الذي سوف يحصل إنها رسالة للمسؤولين ورسالة لهؤلاء أيضا أن يعلموا أن قضيتنا وأننا أهل عبد وإنصار نفي بالعقود ونرتزم المواسع كأمة مسلمة ديننا يظلم لعلينا وإذا ما أردنا أن ننقذ العهد لا ننقذه إلا بعد أن نعلمه وأن نخبره ونعطيه فرصة كافية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 اللهم أدل في ربوع بلادنا ودياننا الأمن والاستقرار والسلام يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين ويا مولانا أعز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين اللهم من أراد بهذا البلد سوءا وبأهله سوءا ومكرى اللهم فعليك به يا رب العالمين اللهم فعليك به يا رب العالمين وجعل تذبيره تذبيرا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارق على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة